أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله به والمنخنقة والمنخنقه والمؤكدة والمتردية والنطيحة وما أكلسوا السبو ما وما إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن 119. تستقسموا بالأذلام 110. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون.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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما الله؟ فكلوا مما أمستنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم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 ومن يكفر بالإيمان فقد حرط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين